ومجرده من المزيد ويشرع في ذكر أدنية المصادر عن كيف بنية المصدر من داب المجرد ومن داب المزيد أيضا سيؤكد هرها بأوزان جلتة لما يفصل ذلك يطلق الأوزان لديه يطلق عليها المصادر جملة ثم يفصل بعض ذلك يتوقع بذلك المقيسة منها والمسموع وما يأتي من بعض فاعلة وما يأتي من بعض فاعلة وما يأتي من بعض فاعلة وهكذا إذا رأينا بقبل في نظمع بيته بعض المصدر هو الذي يأتي ثالقا إنه تصرف فارغ، وهنا يبين أن هذا الرحمة كيف كيف تكون بنية المصدر، كيف تكون بنية المصدر من تبادل غير تبادل؟ قال رحمه الله وللمصادر أجزاء أبديها فالثبات ما أبديه متخلّى فعل وفعل وفعل أو تائم أمتين أو لغة في المقصود قصيدة فاخلاء لا نهوناه من يا نحو الجلاء بمحور الجلاء يريد الهدوء والصلاح ثم زيد فعلاء مجازدا وبتك اميك ثم فاء لا تن وبت فعلاء قد قد راق سلطان ذكر قال رحمه الله للمصادر او زخن او زخن اي المصادر او زخن او زخن او رفضها ادينها سيدي انا رحمه الله كيف تكون قال فالثلاثي بدأ بمصادر الثلاثي فالثلاثي ما ابديه منتخذ ما اقوله حوال الكوني فكلا نحن اختاره ثم شميع ضمن افتار افتار في النوم فان افنو فان افتار فوالين افتار ان يكون على يكون وزن فاعل ان يكون على وزن يتسين العين تكون فالبارد فالبارد مصدر اضارد على وزن فعل ويقول فهما فهما على وزن فعل أول أبضاني المصادر إذن قد يكون على وزن فعل وقد يكون على وزن فعل فعلون وفعلون قد يكون على وزن فعل كسر الفاء وتسكين العين كعلم وحلمين وقد يكون على وزن فعال وفعال فعال فعال يعني بتسكين العين وضم الفرح كشكر وشكت وهكذا قال او بكاء أو مؤمنة يعني او الثلاثة هذه الاوزان الثلاثة مع كاء التأميس فعله ما فعله ما فعلته فتقول سير سير لا بين فعلتين فعلتين وفعلتين وفعلتين ما تقول المصدر قد يكون المصدر على أوزن فعلتين او فعلتين فعلتين فعلتين فعلت. فعلت كرحمة حسن لا فعلتين ومشدتين مثلاً فعلتان فعلاً كحمية تدخل حماية حمية. عام حمية. أول ألف المقصور متصل. او يقول تكون هذه الدراسة متصلة متصلة بالالف المقصورة بالالف المقصور. يعني فعلاً بالألف المقصور وفعلاً بالألف المقصور وفعلاً بالألف المقصور. فعلاً ك تقوى تقوى تقوى تقوى وكفتوى فتوى فتوى وفيها كبيك بيكر وفيها كرجع رجع وفيه بواتب أنا ما أقولي أي الأني في مفروض مكتسبين ثأر من مفروض متصلة للطائر وأنت أو متصلة للأرب المقصر أو مجردتا عن الطائر والأريف هذا كلها من أعزام النصادر ثم قال فعلان فعلان فعلان, فعلان ونحو جلن ردن هدن وصلاح تمزيد فائدة فعلان فعلان فعلان أن يكون على وزن فعلان أن يكون على وزن فعلان كشنآن وزيدان كشنآم وزيدان كشنآم عشن أعمل وزاد زيدانا أصدران على العزن ولم يأت أصدران على العزن ولم يأت لفعلان من المسخل غيره وغيره وغيره ومن زاد من أضاف خشيان خشي خشيان فهو تكون على حين إيد أو شما له مثلاً دعوة إلى طلب ما زيادة فعلا فعندما قد يكون على وعي إيمان كحرمان، حرم الحرمان. وعندما قد يكون على وعي فولان كشكران شكراء شكران، عطاء، وفقاً. وعندما قد يكون على وعي فعل قد يكون على كجلاه جلن تقول جلاء جلن شعره حصر شعره عن مقدم رأسه جلاء أي حصر حصر شعره عن مقدم رأسه تقول جلاء جلن بالآلث ونحن جلاء مريضا قد يكون على وزن فئاً Kemudian keluarlah saya. Eh, fikir saya, awak cikarim, fikir arim, awak hasilkan kerabat, kerabat, awak hasilkan pelajar, pelajar, siapa, si mana, si ada, si apa, apa, apa itu, apa itu, ada jenisnya وهنا وصرى سورا سوراتنا رأينا هو والسير بليل سكى إلي جمال معظم هو أيضا وكذلك وصلاح قد يكون على وزن فعال كذلك قد يكون على وزن فعال وصالح صلاحا وفساد فسادا فايل مجرد فايل مجرد فايل قد يكون على وزن فايل بفتح الفايل وكسر العين سواء كان مجرد فايل مجرد فايل فايل كالكدب أخط بالكدب فايل, فايل كالكدب وفايل أبطاء كسابقة سلقة سابقة سلقة فعال مجرد مجرداً من التأميث مجرداً من التأميث وعائد على قوله فعالة ونزيد فعالة إما كونها ما ونكون هذا الوزن مجرداً من التأميث أو بما تأميث ثم فعالة أي إن نزيد فعالة قد يكون على وزن فعالة بالمدد كظرف غرافة ونظف نظافة وصعيد سعادة وشقي شقاوة وعكة ذو القصري أن يفعل بالند بند العين أو بالقصص فعالة بدون المد فعالة بدون المد كأولهم غبعة الناقة غبعة بمعنى أشتفة الفتر غبعة مصدر ذاعة تقول غبعة الناقة غبعة على وزن فعال القين قالوا الفعلاء وخضقوا بذوانا وكذلك بلا من المصادر أن يكون على وزن فعلاء. قلتم على وزن فعلاء. كرحباء رحباء ورحباء رحباء رحباء رحباء رحباء لازم لا ورحباء رحباء ذلك عندي فعلاء. أي واحد من أعزب مسؤول متوقفون إن شاء الله وما سبب درس خاطر شغل دكتور المصادر. هذا كان في استمساج سؤال هذا فقط اوزانة ما في شيء احتاج الى احتاج الى حفظ نعم Ini hal yang harus dilakukan. Masa yang terlalu lama. Terlalu lama. Terima kasih. Terima kasih kerana. Terima kasih kerana. Terima kasih kerana. Terima kasih kerana. Terima وهذا من الله مبنها على السلام. سيدنا داود، سيدنا سعد بن القيس، سيدنا غادر بن Tidak, tidak ada yang terlalu. Tidak, tidak ada seperti ini akan الفعل الثلاث الأجوف الفعل الثلاث الأجوف طبعا هو الفعل الثلاث الأجوف تلت عينه وأعلت يسمى الأجوف والأصل فيه أنا قيل في الصحيح إلا أنك تحرف حرف العلة لالتقاء الساكنين إذا أردت سيارة قال مثلاً إذا جاز الأصل أنك تقول لم يقول، ما وش؟ وأنك يأتي بفعل المضارع منه مزولاً، تحديث حرف المضارع وتحديث الـ جاز. والحرف الأولي تحدث الالتقاء الساكنين لأن الأصل فيه لم يَ وساكنة مع دام ساكن. или сначала командировать его в другую избирательную. اولا Thank mm -hmm. you.